112. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 113. فأما من أوتي كتابه بيمينه 114. فسوف يحاسب حسابا يسيرا إِلَى وينقلب إلى أهله مَنْ 116. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا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 119. ويقسم بالشفق وَمَا والليل وما وثق 111. والقمر إذا اتسق 112. فَمَا طبقا عن طبق وَإِذَا فما لهم لا وإذا عليهم لَا 114. 119. بل الذين كفروا يكذبون 110. والله أعلم بما يورون 111. فبشرهم بعذاب أليم 112. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير 111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. والسماء ذات البروج 113. واليوم المورود 114. وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود 116. 111. إذ هم عليها قرود 112. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 113. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 111. الذي له ملك السماوات والأرض 112. والله على كل شيء شهيد 113. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنين 111. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 112. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 113. الذين آمنوا وعملوا صَالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ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 112. والله من ورائهم محيط 113. بل هو قرآن مجيد 114. في لوح محفوظ 115. بسم الله وَمَا وما أدراك مطارق 113. النجم الساقب 114. إن كل نفس لما عليها حافظ 115. فلينظر الإنسان 111. خلق مما إن دافق 112. يخرج من بين الصلب والترائر 113. إنه على رجعه لقادر 114. 114. لَهُ مِنْ من قوة ولا ناصر 115. والتماء ذات الرجع 116. والأرض ذات الصدع 117. إنه لقول فصل وما هو